ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل و ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق ا ل أ ن ف س إ ن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون و ع ن الله قصد السبيل ومنهاجا ولو موسوعه ا ل ذ ي أ ن ز ل من ا ل لكم س م ماء ا ء منه ش ر ب ومنه شجر فيه شجر ت س ي م و ينبت ل ك م به ا ل و ا ل ز ي ت و ن و الاسلاميه ن ل ا فإن في ذلك لآية ذلك ل ق و م ي ت ف ك ر و ن و س خ ر لكم الليل و ن ه النابلسي و ا ش م س ر للعلوم ق ن و الاسلاميه ذرأ م ألوانه إن ق ل و ولتبتغوا ه و ا ذ ي سخر البحر ل أ ك ل لحما و وتستخرجوا ا طريا منه ا ه ل الفلك ب ب و وترى ه ا مواخرا ت فيه من فضله ولعلكم تشكرون والقى في ا ل أ ر ض رواسي ان تبيد بكم و أ ن ه ا ر وانهارا و س ك ل ا لعلكم ت ح ت د و ن وعلامات وبالنجم هم ي ح ت د و ن افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تردوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسقون والذين يدعون م و ن س و ل ه ل ا ي خ ل ق و ن ش ي ئ ا وهم ي خ للعلوم الاسلاميه ي اسماء الله إله يؤمنون ا ل ح س ن وهم شركه الهدى ل يعلم م ش ر وما ي ع ل ن و ن إ ن ه لا ي ح ب ا ل م س ت ك ب ر ي ن وإذا ه ذات أنزل مضمون اجتماعي ل أ ن ي ح م ل و س و ر ه م ك النابلسي م يوم و ر الذين يضلونهم غ ي ر ع م ألا ا ما ء ز ر مكر و ن قد ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه ع ل ه م من ا ل ق و ا ع د فخرى ع ل ي ه م ا ل س ق ف م ن فوقهم فخرى ع ل ي ه م من السقف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 شركه ا ا ل س ل ا م ما ك ن ا ن ع و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ل ف د خ ل و ا أبواب ج ه ن م خ ا ل د ي ن المتكبرين فيها فلبئس مثوى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 فذلك الله يجزي م ت ي الذين ن ت ت و ف ع ه ا ل م ل ا ئ ك ة ط ي ب ل س ي ل ل ع ل ي ك م ا ل و ا ا ل ج ن ة ب م ا ك ن ت م تعملون هل ي ن ن ظ ر و إلا أن ت ت ي ه م الملائكين فعل الذين موسوعه ن قبلهم م ا النابلسي ل ه ك ك ن أنفسهم يظلمون و ا ا أ ف ص ه ئ ا ت ل ا ع م ل و ا حاق ب ه م م الاسلاميه ن و ا به ي ت ه ز و و ن ق ا ل لو شاء الله ذ ي ن أشركوا شاء ا عبدنا من دونه من من ش ن ح ن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك ف ع ل الذين من ق ب ر ه م فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ا ل ض ل ا ل ة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 فلا وعدم عليه حقا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ليبين ل ه الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين إ ن م ا قولنا ش ي ء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول لكم فيكون والذين هاجروا في الله مما ومن بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ح س ن ة ولاجر أ ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون و وما نوحي فاسألوا ن قصلنا من إن إليهم كنتم إلا رجالا الذكر قبلك أهل ع افمن ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم ز ب ر ما ي ت ك ر و ن أ أ ف الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا, سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد م ا ا في ل س م ا و ا ت و م النابلسي في ا أ ر ض م د ة و ا م وهم ل لا ا ئ ك ة ي ت ك ب ر و ن خ ا ف فوقهم و و ن من ربهم ي ف ع ل و ن م ا يؤمرون و ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا م ي ه إ ن م ا ه و إله واحد فإياي س و و ل ه ا ل د ي ن و ا ب ل غ ي ر ا ل ل ه ت ت ق و ن و م ا بكم من نعمة فمن ا ل ل ه ث م إ ذ ا م س ك م ا ل ض ر ف إ ل ي ه ا ل ح و ن ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه م فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله ل ت س أ ل ن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه اسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب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 فإذا جاء ج أ ل ه موسوعه لا ي س ت أ خ ر ن ا ع ل ا يستردمون ي و ج ل ل ل و ن م النابلسي ي ك ر ه ت ن ت ل ل ن ل ه م ا ل ح س ن ل ا ج ر م أن ل ه م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 وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله أ ن ز ل من السماء ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ت ت خ ن ن ه س ك ر الاسلاميه ك لآية ل ق ع و و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم ك ر ي من كل الثمرات فاسلكي س ب ن ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء、لنفسي.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 موسوعه ا ل ن ا ب ل لا ي ق د ر ع ل ى شيء و م ا ل ا ح س ن ا فهو ي ن ف ق م ن ه ا ء ا و ج ه ر ا ه ل ي س ت و ن ا ل ح م ر ل ي ق ا ل أكثر هم ل ا ي ع ل م و ن وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كدل على, على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وَجَعَلَ ل ك م ا ل س و ع ه ا ل أ ب ن ا ر و ا ل أ ف س ي للعلوم ك ك م ت ش ر ن أ ل ي ر و الاسلاميه خ ت ج اسماء ل م الله يُنْسِقُهُنَّ إ ا ا ل إِنَّ فِي الحسنى ي لِقَوْمٍ و وَاللَّهُ ن جَعَلَ لَكُمْ م م ن و ا و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا خ ل ق ل س ن ى وجعل لكم مِنَ الجبال أكنادا وجعل لَكُمْ أَكْنَادًا الْجِبَالِ وَجَعَلَ سرابي لتقيكم الحظ وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم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 و ن ن ز ل اسماء عَلَيْكَ الله يَأْمُرُ ب الحسنى ع د ل ل و ا إ ا وَإِيْتَاءِ ا ب ل ق ر وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ لعلكم تذكرون واوفوا أ و بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا ا ل أ ي م ا ن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إ ن الله يعلم ما تفعلون ن تكونوا كالتي نقضت غزلها من ولا قوة كالتي غزلها بعد أ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 واحدة ولكن موسوعه ا ل ن ا ء و ل س ي للعلوم الاسلاميه ت اسماء ي ا ل ل ت ز ل ح س ن ى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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت امنه م ض م ئ ن ه ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا من وما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا ن ع م ة الله ان كنتم إ ي ا ه تعبدون إ ن م ا حظم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به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 م و س و ع ل ى ا ل ذ ي ن ه ا د و ا حررنا ما قصصنا ع ل ي ك من قبل و م ا ظ ل م ن ا ه م س ل ن ا ه م ي ربك اسماء ن ل و الله ا ب ل ح م ن ى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 م و س ن ة و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة م ن ا ل ص ا ل ح ي ن أوحينا ثم إ ل ي ك أن ت ب ع م ل ة إبراهيم حنيفا و م ا ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن إ ن م ا ج ع ء ا ل س ب ت ع ل ى ا ل ح ي ن اختلفوا ف ي ى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 وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الذين اتقوا والذين هم محسنون تم تنزيل هذه